Im يسومونكم سومون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 وقال موسى أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ ذَجُ فيِي أَفْ وَنجِهِم وَقَالُوا وَقَا إِ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت Hvala go a